لآن موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي ط ا ا ن ل ج ي م و ي و م يحشر ع د ا ل ا ل ل ه إ ل ه

you <sweak>

أ ر د ا ك موسوعه أصبعتم ا النابلسي ه م و س ت ع ت ل و ف م ا هم من ا ل م ع ي ن

لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا م ل س ي

إ و س و ع ه ا ل ت ي هي أحسن فإذا الاسلاميه

إ م ا ي ز و ن ك من النابلسي ش ي ط ا نزرن س ت ع ا ل ل ه إنه هو ا م ع ا ل ع ل ي م و م ن آ ي الاسلاميه ت ا ل ل ي و ل ل ن ا ا و ش م و ا ق م ر ل تسجدوا ل ل ش س فاسجدوا ولا للقمر ل ن

الذي خلقهن موسوعه إياه ا ل ذ ي ن عند ر ب ك ل س ب ح و ن ل ه ب ا ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر وهم